وَجَعَلْنَا من بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يبصرون وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إِذْ أَرْسَلْنَا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إِنَّا إليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إذا لفي ضلال مُبِينٍ إِنِّي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 ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ الذين الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطَعِمُ من لو يَشَاءُ اللَّهُ أَطَعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كنتم صَادِقِينَ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 هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحه واحدة فإذا هم, فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون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 ولو نشاؤل طمسنا على أعينهم فاستبق الصراط, الصراط فأنا يبصرون ولو نشاؤل مسخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيّا فمستطاعوا مضيّا ولا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 لينذر من, كان حيا لينذر من كَانَ حيا ويحق القول كَانَ الكافرين وَيَحِطّ يروا عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقْنَا لَهُم مما عملت أَيْدِينَا أنعاما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 واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إِنَّا نعلم ما يسرون وما يعلنون